أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرضية يصيب برحمتنا من نشاء Mətina bəl-nəşə ج ئخ وَتُ يوسُ فَفَد خند Oh! Amen. them Uh huh? لن أرسله معكم حتى Hello! Altyazı M.K. وَثَمَّ مَن ذَخَرَ مِن حَيْثُ أَمَرَهُم في نفسي عقوب كذلك نجزي الظالمين فبدأ ما كان لي الذي علم عظيم نفسه ولم يهدي I <laughs> live من الله ومن قبل ما يفردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إرجع هو الله العلي